نسميها general disease ممكن تيب لحضرتك ايه؟ كثرك اي كثرك تيجي من مرض اخر نسميه ايه؟ اي كثرك من مرض اخر نسميكم بل كيف الكثرك واضحة عن الاسباد بتاعتنا هيبقى عندنا local disease and ايه؟ and general disease تعال ااخد الامراض ال اللي ممكن تيب بكثرك قبل ما ااخد الامراض ال local لك مثلا لو انت عملك بيجوبك يعنيك اليمين هتجيب لك كثرك تسألني يا اليمين او بالشمال؟ اليمين طفل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 لو هيا عبد انسانيسا في الاسكليب بنتا فيه ايه؟ ايه فادمين؟ عبد ايه ايه ايه ايه جناسي فاضي انا عاق كلت حكسين ايه ايه ايه احكي بكلت لها وثلاثة مروبيلات انا هتضول يعني كتير <تسكيل> <تسكيل> <الحكترح. تسكيل> من اولا حاجة ذاك كذكورسي و جنبها جنباها بروبيلاكسي اذا كده كده لا انا بدون حياتي هل تحدي احباها الاخر ديكتين كده كان فيه حاجات كده عم بحاجات الماشر خمس عددها برد الوقت هاهاهاها كد زي اذا اي خلاص خلاص احباها المنسق بس بس المرضات اللي انتوا بس يسببها امراض داخل العين في امراض داخل العين بتعمل كاتركت بنسميها لوكال اي بي في بعض امراض خارج العين بتعمل كاتركت بنسميها جنرال دزيتا الخلاصه اي كاتركت ينتج من مرض اخر بنسميه ايه كومبريجيت كاتركت تعالوا بقى الامراض اللوكل الامراض اللوكل اللي تعمل كومبريجيت الكاتركت قولك لو واحد انفسنا كل في فقود هذا الباب نؤتيacja أصدقائهاНАЯ ذات الجواري أص moved and the average Coach OVERNBarferer với wariolect quad attached ход each at Dion aller THm Whoopsせ Alter, disease Nations miser falar with any يخرج بره وبعدين بعد ما يخرج بره من الاهرج يجي النيو ايكو منين من السيده اللي بيقول ذا سيكادي فورد لو الانجل مسدوده هيحصل ايه في تجنيس ده خطر جدا على النيل طب ليه المفروض يا جماعه ان ده اللي بيدي البريشر تو ذا دا المفروض يتجدد ويجي غيره ويجي غيره لو الايكو اتسجن هيحصل ايه ان البريشر اوف ذا يبقى العيان اللي عنده جلوكوم ازاي بي ديفلوب كومبليكييتد العين عنده جلوكوم وبيحصل له ايكواس تبنيث ولما الايكواس يبقى ستاجند ده يؤثر على ان الترانسفر اوف داتا يبقى ده دا ثالث مثال لو عنده في الايريس أو ذا اللي هو ضغط اكيد اللي في الايريس الايريس في الايريس واكدي اللي هو ايريدو انا قلت اي انفلاميشن ده كده بيطلع ايه دوكس هتروح لبينتو بالوضع لللينت سهلة دي يبقى الايريد <تصفيق> وصيكولايتد بتطلع دوكسن في بعض اللينت ولكن اللينت اذا اتنفسها ايه سهلة حالة عادة لما اللينت تفلق لك كده انا ايه؟ تطلق فيه اللينت تطلق فيه اللينت ممكن يحصل فيه كات كده زيت اللينت دي انا كل ما يحرك يعني كل ما اللينت تطلق فيه الايرت تعمل ميكانيكا اي امتى <تصفيق> داخل اللي هيكمل انت بقى الايرايتس هيطلع ايه تروح على ايه عن علمت يبقى اللينز اللي مش لكلكه ازاي يحصل فيها كومبيليكيتش كاترك الليند انت لك فيكي هتعمل تروماتيك ايه رايتس هتعمل كاترك طب حتي يقولي لو الليند لا مش لكلكه لو الليند انت في المكانه دخلت هنا اهو دخلت في الفيديو اولا اسمه ايه الورق ده مش طفلك لك ام لا اسمه ديسلوكيشن او زيز والذلمت انتر ذا بيترا ات ويل لود ايه النودريت ويحصل مين كان بيجز يعني كده لو لما تخش بخش جوه الذترا عطيك ها المشكله فيه نضيف او يحط فيها ايه يبقى انا لما تخش جوه البيترا ات لود ايه النودريت مثال كمان في بعض الامور الشبكيه زي ما كده ممكن يجيب اي ازاي الردنه سالكم بالردين بتاعتك امراض كتير بسرعه ده استدري مين التوتر الطويل ده انا بسرعه لا مش الردنه استدري يقولي متوصل منين بالقرود اللي في الاحمر ده هي الردنه مش كده يقولك ان الردنه دي بتاخد الغذاء بتاعها للي وراه ودي لوراه بدي الغذاء بتاعها ايه وراه بدي الغذاء لما كده الله ديسلوجرنت اواي فروم ده مرض هنركز في اسمه RD. يعني <قش> ار <رتنا> دي ادنا بتاتشيو دي تعمل يا كومبلكيتد <الكاتف. ده. سعد> كنس <جسد> ازاي لما الغده يعني بعد عن الحاجة اللي بتغذيها اللي هي مين الكولون توقع الميتابوليزم اوف ذا يفضل هي بعد عن الغذاء فالميتابوليزم بتاعها يتحول الى اي اناروميك ميتابوليزم في النهايه بيطلع إيش في النهاية بيطلع على اللفك قسط صح كلا؟ اللفك قسط بقى يتفنسح بيطلع من الريطة يتفتح يتفنسح جوال إيش يجي على الغالي بسيامل اي رايز؟ اي ها؟ اي رايز الزامن؟ كذا الجديد ان المنظاره بتتشوش ديتنا بتطلع حديد بالمره حاجه قدامه ذره اي سنه مصحوقه بتطلع بدتين في رد الارض النهارده طلع ايه نفس حاجه زي زمان هنقول عادي خلاص طيب شمال لما نيجي الشبكية هنعرف ان في في رجتنا بيعمل زي ما انا بنفذ بيعمل بيجمنت الفلاميتا اوف ذا ريتنا كاركترايزد باي بيجمنت اسمه انا مش اسمه اسمه ريدنايت بيجمنتوزا ريتفايدز يعني انفلاميشن في الرتينه، بيج ريندوسا يعني كاركترايز باي ديبليمنت، صلوا عليهم، ده يكون عند دكتور بس ميندوسا هنعرف ان اللينز بتاعته فيها ايه؟ كومبليكيشنز في الجدره، ايه العلاقه؟ في المريض الثاني ده موضوع كل الناس اللي عندهم ريتفايدز ديجمندوسا خلينا ننسى فيها ايه؟ كذا، ومفيش علاقه واضحه. اوكي؟ ريتفايدز ديجمندوسا فيها هقول على في اسمه طب Inflammation اللي وراها في الكوريو اسمه اين؟ كوريو ريتلائت طب Inflammation في الاثنين كوريو كمل بقى اي Inflammation في فبراع العين بطاقه ايه؟ تركت اطراح لبين الاثنين تبقى واضحة للنسيبقى ممكن تعمل كمبيركيت الكاترة من ضمن الأمراض اللي بتعمل كمبيركيت كاترة مرض اسمه هاي مايوبيا كلنا ميوبية بس الحمزة لانيبقى يعني مضول high myopia the another هاي حاجه ملوش بيت اساسا لو انت على واحد نورمال ما انتش بايوجيا ولا حاجه الممنوع الاشعه بتاعتك تتجمع فيه الاشعه تيجي لوقعه عليك بتبقى باراليل بتتجمع في فيه 1 بوينت اون ذا ليك كده انت ايه نورمال بص بقى عيان المريض طول ما هو عاين قاعد تكبر بتكبر جنه تكبر في لما العين يا جماعه الخطا اللارجمنت بقت الاشعه بتتجمع قدام الريزول مش عليها لما الاشعه تتجمع قدامنا بنسميها فيما هاي ميوبي ربما ربما مضافقة قوي العمب دي قوي ايه رعيوكو العين يحصل الله ايه مع كل شيء ايه ربما تستاشر جميع الـ Structure of حتى الـ Blot Business هي كمان بتعاني من الـ ايه رعيوكو يا هارك تقول تجد خرطوم وشديته كده يحصل ايه في الليون بتاع الخرطوم بيدي <تصفيق> صح يبقى لما بـ Blot Business of the All يحصل عليها Stretch يحصل ايه في الليون بتاعها؟ بتاع بتاع بتاع اللي يحصل ايه كم تقيم يعني كم من بحبيت الكلام تحدي بقى لن عمل في التغذة صح؟ يعني, the, يعني the, the, the nutrition of the eye يعني The nutrition of The length وليل يبتديه يحفر فيها كومبيتية الكاثر The high نفس الكلام بتعاني من برضه من في الـ في الـ في بعض القطارات الدرج الدرج لما نستخدمها بخطارات طويلة تفضل قطر كده الخطارات طويلة تمندخل على ميزة بواضة على أشهر, أشهر حاجة للسيرودي ولو انت قلت التيرودي بقى بص الدرج لانتقالها للقصير قطر السيرودي موتت يومين ثلاثة ألاه أسبوع أكبر طيام حاجة مش أي استيرودي جامل حاجة قبل كلمة لازم لهم بـ قطارات كورتزون للخطارات طويلة بتاعمل, بتاعمل كاترة بتاعمل كترق بلوك لانه مثال للناس اللي بيستخدموا من لفترات هناك عندنا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لو لوكال يكون هناك من لوكال هناك من يكون هناك كده على هناك كده. لوكال هناك من يكون هناك من локال استيرويد يعمل أكثر بولوكوم، وسistemيك استيرويد يعمل أكثر حبوب الاستيرويد. يعمل أكثر إيش كتر؟ تفضل أكثر. لوكال استيرويد يعمل أكثر بولوكوم. سistemيك استيرويد كتر. هذه العطرات الاستيرويد، عطرات البيلوكربين، عطرات كل هذه الأعذار، ممكن تعود إن الكترش يكون سابق ملينة السيومر ذات العين. السيومر ذا بيطلع أبنورما ميتابوليت. تروح للينز البور. حاجة من الروب الكمبيوتر الكترش ممكن يكون سابق أشهر ملينة السيومر في العين في ملينة السيومر صلع من الراتين. اسم في اسمه في ملينة السيومر صلع من نضرب ركتوم او المليجنا ان شاء الله بمواضيع نضرب ركتوم او المليجنا من انوما بيطلعوا اوكسن بيطلعوا ميتابولايت تروح يا جماعه انت انفستيجيتور انا هقول لكم برينجيت ولا انا اعمل له تنار يا جماعه لو في ايه لو في ايه لو في شعور واضح ان بقى اللوكل كودز كلها بتشتكي حاجه يا اما ايه وصل ايه في من ايه في بس ويقول لك إن لم في فيه مشكلة ما قلت لنا بتاعتها يأما يا إيه؟ يأما يا عظمين للأحلام تكسل مهودة اللي أنا أقوله صح لا أقولهش حاجة تاني كده خلصنا الـ local code ما هي بقى الأمراض الـ specific الأمراض اللي ممكن تجيب للعيان إيه؟ اللي ممكن تجيب للعيان كاتلك أشهر حاجة بين عندنا جميعا يعني إيه؟ يعني إيه ضيابيت ضيابيت أمراض على الزكرة مش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 بس الكاترك في ده يحصل بسن 5 مجالبين تنسى يعني بيحصل بسن ايه؟ عضرة ومن هنا لحد هنا نأخذ وقت قليل المتشوريشن بيحصل بسرعة يعني الكاترك ده حصل بسن صغير هو جاهد بس حصل سن صغير شوية يعني انت بيه بري ثناي الكاترك يبقى البري ثناي الكاترك في الظلوك زي ثناي الكاترك لذي يبقى ايه؟ الكرز أرير عند ماتيورز رابل دي يبقى البريزمايل كاتراك اللي بيحصل مع السكر غير السنايل كاتراك البريزمايل كاتراك هو سبب ديمايل كاتراك وكيرل دي ايريا اند ماثيوز دي رابيت هو يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى صح اسمه النوع الثاني يا بيحصل في الجوبينايل ان كنترول دايابيتس ده طبعا راح المدرسه وما خدش الانسولين طلعت جلوكوزي عالي جدا في الدم والجلوكوز عالي في الدم عالى هنا كمان في الدم وفي جميع على, علي. ايه هنا تحت وتحت مين وتحت الاسطوره كبسوله اول لحساب النقط دي قلب شبه كور الثلج اسمها سنو فلاك كده اللي بيجي إيه عن ايه كاتر اكمل كده عشان جوك الصوت بتاع الاسطوره الكبسوله دائره لو بعد شوية هتلاقي الكاتر بتبقى توتر ده خلاص خد اللي انت كنت جيت بيه بيقول لك ان ال سنو الكتره الوحيد اللي اضطر اديله ميديكال ده بروجيما لو ما اخدهش ده اي كتره في علاج ويد غير ده هنا ممكن يتعالج منه لو اديت للواد الانسولين بتاعه للكتره ده يختفي يبقى هو الكتره الوحيد في اللي اضطر اعرضه ميديكال لا مش الاسطوك لا الايرلي كيس الاسلوب ده للكتره الايرلي كيس الاسلوب ده للكتره كان بي تريتيد بالانسولين اقعده احقن انسولين طب لو ابتدى للليت كيس إذا ونت هتقرر المير السهولي. ماشي يا جمال؟ الضيابين تجينا مش كال النور مع الكتر. نعم. كال نور من الكمبيلتي في الكتركس بريس مائل و ايه؟ سنوه في <تصفيق> الكتر. طبع؟ هلو الضيابين كتير و هزاهم زي زي الهايبوبار سيوات. عشان الفرصة يويد جيلاندر سعسينا. عادينا سيويد جيلاندر طبعا. اللي هو جيدة في الكتر. ليا شكلها فراشة كده بطأ الفضائي. الثايرويد جلند هي فينا أربعة برة الثايرويد اللي بيعرف كنترول كنت تولد الكالسيم نبت في ممكن عيال هو عنده مشكلة في الثايرويد هي مشكلة الثايرويد مش هيمنع نميم برة الثايرويد فالرحيم دائما سو الثايرويد ومخيفين قوي يشيل برة لو ظهر كله والبرة الثايرويد جلند قد يعني حتى أول ده دي انا نفسي كلها عندي ايوه عنده كاله عنده عنده قاعده عشان تكون اللي عنده كده طب ايه <تصحيح> احنا قلنا ان في خلايا هنا هو. ما براميد يا استاذ يا جماعه البراميد يا دي بيتكون من عشان البراميدال سيلز دي بتكون كتير لنت فايبرز محتاجه كلمه لو ما دي بتكون فايبرز لا لانه يمكن بس يكون بس المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان فايبر؟ هذا يعني يمكن ان شاء الله المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان ليه ان على هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان في الكلام يكون هذا ده يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يعني لو واحدة تدفع داعة لجلس بعد العملية تيجي تدعى من بيك تتكلمة يا حيوية عالية تيجي تدعى تلاقي صوتها هاروح حاجة غميلة أول حاجة حاجة برقى مجمس جمي برقى ايه دا كامل؟ نعملها جيدة نعملها جيدة بقى كال تدريس الجراحين اللي يبقى لها بقلنة جلسة انا سيبها اللي ايه إذا نخلص على الأمير بدا <تصفيق> <تصفيق> على البيين أبى أصحى، يتكلم لا تقول في على فكره ناس؟ أبى أصحى ولا يجوز؟ ناس متعودين، مدونين على النوم عندهم السومات يجيلهم صدم واحد عنده في طبعا آنمي. آنمي يعني في مشكلة في النجليشن في كل كيس. يعني في مشكلة في يعني في, في ده. الأول ميكانيز. ميكانيز. بطنك يعني الناس المداونين يجيرون إيه؟ كم يجير في بعض بقى السنتينيك الضرب لو خدتها تعمل كاثر زي الستيرويت الستيرويت بحث انه هو فين و فين في السيستير الإيرغل الثانية بعض الأدوية يعني لو خدناها تعمل كاثر الإيرغل ذاكي ناخدوه على في نتر كاثر في نتر الإيرغل كاثر نستطيعوه في النزيم في دراعة الولادة نستطيعوه في نبص رص عمي ليه؟ بالذكول التليشة والخاضية فيعمل بالذكول التليشة من طرف بذة تأتي كده كله، فيجي على طرف بذة تأتي لدرجة يفعلهم نزيف وش الاسم؟ فيجي على من العين اللي كتير أقل ما سنتين، مش يحط يليته في على على العين اللي تأخذ إل وديه أصلان لونها السكيني. ده نورمال ده برضه الشركة ممكن هتيجي على قد الايه الكثافه ماشي هذا الرمي في بعض الاير اديشن العيال بتعرض لها بيجيله كثافه بتدي انت ليه نظيره المسالي الاديه اكس راي والانترو بيتا العيان اللي عرض واحد لا الله عنده انتراوم لما لجنا في تيوب فالراجل قررنا نعالجه بالاشعاع اكس راي اكيد الاكس راي هيقدر تدمر الديومر إلى إكس إكسيليج لما تستخدموا عينك إندرو أطلقوا جومر أو إينفرا ريد الناس اللي بنتعرضوا للإينفرا ريد ريد لازم تعرفوا مطاعم حديد مطاعم إيد ماشي لما تيجي على عين العيان بس بس أقولش عين العيال يابني وبيطلعوا فيك ترى كذا ترى شتغل الكتلة الثلاثة. طبعاً إلّم كان إنسان على ال على الينز طوالها، ومش على فكرة كتلة اسم. هنا هو شارتر. شارتر. كترك. اسمه اسمه كتلة صانعي الزجاج اسمه غلا غلا مارز شاتر شاتر. اللي أحسن الكتلة اسمه كتلة صانع الزوجي. اللي أحسن إيه كلامه بيقولك إن الإمبريال ريز اللي جا اللي جاي مباراة دي الإمبريال ريز بتيجي على الكبسول هنا وتقشرها مش لاي كبسولة صح؟ هذا هو الامر ده يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل ايش يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل ترو يجعل الناس يجعل في يجعل الناس يجعل يحصل يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس ده لو ده اتياصل بال حكومه تمام تروح في نيشان بالكومه العيال بيطلع في البيت الكهرباء الكهرباء روضه اللمبه اسمه في بعض الافراد هنا في توجع عين لوس الضوء عين لوس فين حاضر بيو هو قول لي اخرك يعني ما حد بيجاو حد هذه الامراض تتجاوزها في كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر طب كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر العلماء كتر اللي كتر عندهم كتر عندهم كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر هي كتر نعيشنا كتر هي كتر هي كتر إيه لغة السكن بالليل ليه؟ ليه العيان حصل هنحضرونه؟ انت في السكن درمادج؟ هنقول له كثير. في علاقه هناك علاقة اللي يقولها يقول بذلها المينة وسهقول كم؟ أتومك يعني قبل يعني هاي ببطلت مستدينك موخين إيه؟ واحد يقولك عيان في اللسكن يعني في في حضرتك كذا دكتور مكمل ملانين؟ ازاد لفتر ملانين؟ لا كم سجنين؟ ازاد لفتر ملانين؟ ازاد ملانين؟ ازاد جنيه خلاص ازاد شجنين؟ <تصفيق> لا مو لا اشينجي اشينجي خلاص اشينجي اشينجي مش جايه راكب مش كده اخري كده اللي عنده دجال يقول اخري كده ضابط التوازن قبل ما حد يجي قبل ادنا حد يقول يا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 معنا احنا كده ما فتناش حته واحده ما مع بعض يعني اي مش فاضي اصلا طب صح طب هو احنا بقى ده بتاع ايام بقى قابل علينا كده بقى اولا العيال ناخد منها أنا أخبر أنا مثل هنستروفني يتيني هنستل في نوصل فيديل ستبع تبع فيه أو إيه ما تريد يا دفوع أنا كان عندي بلايه يا دفوع أنا كنت متعارف الأيبة دي يا عندي مش حافة إيه هيديني هيديني بوضو ديباني سن العيان سن معين أو لأي سن أي سن نتحضر جانرال يمكنني لاقي المرض لما نحضر الوكا ده ونيجي نفحص اللهس هنأكل بنا من ثمت محفظ أخبار الكثرك بقى، إيه بقى كومبريجيل الكثرك بو ش اولا ان الكومبريكيتس كارتكس دايما يجي نوم فين في البوستيرو كورتيك مش في الانتيرو كورتيك دايما يبقى بوستيرو كورتيك الاشياء دي لها فيه. تفسير فيها انا قولنا ان البنت بتاعتها كده يا جماعه الانتيرو كبسول بتاعها سج والبوستيرو كبسول سن في حاجه كمان في قدام اجيتيريا في وراء. ما وراء إذن فيه ورق مفيش ورق اجيتيريا اذا لو في توكسن حوالين البنت التوكسن تخش منين اسهل في فهو تخش من وراء أسهل، إيش عن كترك فن؟ بصيور كوردي، تعال يا ريس العبيس الرزين يخلو ليش كترك في بصيور كوردي، ان البصيور كان بصول سام، إنه مفيش وراء يدفيني، فالتوكسن تخش من وراء أسهل لا خلاص ناجد؟ تشعديمش في رومي البصور نادم؟ تشعديمش في رومي البصور نادم؟ يا فيني ما انا عارفه شو هتعمل صوت يا جماعه يبقى بتركورد يعني بقى عايز بتركورد الكاميرا بتاعتك لما تشيلك اللينزو دي كانت في ايديا من ورا بص من ورا هو مكانه بتركورد كده بالشكل اللي هو عندي من ورا ايه يعني اي وتخش الدوكل دي دي اللي فيها هنا ايه؟ يبيهه سوطشاً توحي تحتل الحكة يبيه يعني اول حكة نظرم فيها الكاترك في ايه؟ موضوعتي بايه؟ سوطشاً حتى بكل سوطشاً شكلها عامل ازاي؟ صارشت؟ يبقى الكاترك يا جماعة بيبقى اروزيب شايف اروزار شايف ليه؟ قولك ده الـ delineation of يعني سوطشاً يعني ليه رسمة شكل الكاترك شكل في شكل سوطشاً يعني ليه ديلينيشن يعني رسم delineation of the يعني إنه يعني ثلاثة السوشل من ثلاثة الاول الكاترك لمكانه فين؟ المكانه فين؟ بصيوتر شكله روزيش ليه؟ اشتبت لما نجيب خشة من اي حته تلاقي قضع حته بصيوتر خشة من؟ من السوشل شكل السوشل حتى نعمل ازاي؟ ترجل يطلع الكاترك شبه السوشل يعني اول حيثة في كترق لان السوشل انا قضع حته اول حته دا كان منها دايش؟ التوك يبقى ده ال ال جاتر سطر شيب ده بشكل الصوت ده ليليشنه هتتفسر اللي تترجمت يعني ايه هي سوتشر في حاجة كمان ان الجاتر تبقي بيبقى مشيت واحده ثبت ووضح على كافه ثالث ثقيفي الوان كتير قوي شايفين كتاب عامل ازاي بطريقه جاتر مكتوب متعدد الالوان جاتر شول كروماتيك لامبرز جاتر متعدد شايفين فيه مكتوب اهو كده بيقول لك اصل الجاتر ده يا جماعه هيطلعوا حاجه يبقى حضرتك هتصبوا بتاجي كترك اوطي بتاجي كترك مدور زي ما انا عامل بيجي يجي ياخد على الكترك ده دي وجود الكوليسترول هتعرف الكوليسترول ده, ده انهي ديجنشن ايلد ديجنشن امال لو شفتوا من الكترك دول بص عليها مش هتلاقيها في موص بلاقيها عامله سكر يعني بلاقي حتت الكترك عباره عن مجموعة من البريزمات البريزمات اللي بره دي كوريتور دي بيقولوا نايتول لكن الكاترك اك هو مشهور بيبقى جرانيول الكاتر اك ايه رايكم بقى لما الضوء بتاع الجهاز بتاعك سالب شد يا على على حته كاتر اك الجرانيول ده مليانة كاتر مليانه مليانه قطره 20 بيريز يقول ايه في كاتر اك الدكتور بيحلل الصيف دي داعت الدنيا بتكبر يبقى الكاتر اك بليز بلو متعدد الالوان لان الكاترك اك هنا عباره عن جرانيول هلأ؟ لأن الكتب تعبارها عن شيئاً يوجد فنحن قلنا حصل هايلان دي جنيشن إذا يا جماعة بعد شوية أي هايلان دي جنيشن بيكتب وبيعمل إيه بعد شوية؟ كالسيريا الدي جنيشن تبص تقللت كلها بات مالكالزة بات ولكن لنس يبقى شكلها شوكي وي شبه حكس التبشير أو شبه حكس الجبر يسموها كتراكسة جبس يوم جبس يوم شبه حكس الجبر أو شبه حكس التبشير طب دلوقتي الكاميرا دي سمول الكاميرا بتاعتها اللي نقعد ايه كلتير المواد في الجو دي تخلي الكاميرا بالجسمور تخليك جرانيول اي ضوء يقع على جرانيول بيتر يقع عليه خلاص طب الجرانيول دي عبارة عن كلتير عباره عن غيران دي جلاش ايوه راحت كده بعد شويه هيبقى تزييره زي انت بتاكل زبادي كلتير بتاكل بتاكل عمليه حركه تماثيل او حركه الايه أو اوكي كده بعطل لنت جوايز آه، فبكمل جميل جميلك وتبحث الأيرس إنك تلاي أيون، تبحث الأنجل إنك تلاقي السراب إنك تلاي أي، يبقى تبحث لنت وتحط بقى إيه لاي للسراب أهم عندي invisible أنا عن طريق invisible عن طريق الهجل. أنا عن نفسي عن طريق invisible آه ضرائب الكاتر عندكم بالكثير ولا عندكم بالكثير ليه؟ لما أنا على سبيل أي عين بالدنيا بس تعمل كده؟ ده مضاق عدفنا مثلاً مدران 6 في 2 هل الكاترك دا كن بالكاترك هشتاق مثلاً ليه إيه؟ وليه جداً دائماً بيلاقي الفجن يا جماعة لماذا؟ زينت اكتبكت هلاقي الفجن أقلل من ما أنا متوقع ليه؟ لأن الموضوع مش موضوع كاترك تباكت زمانة سوكسنز اللي موضوع الزين بوافت مين كمان؟ يبقى الفيشن قليل قوي لأن الموضوع موضوع كثرة كثرة تبعان في المشكلة دمت في الريدن معانا كثرة تبقى في الريدن فكتل تبقى يخلي النظر قليل قوي إن الكثرة تورا مش قد تقوم كل ما قلنا كلما ورا قريب من النقطة الركزية اللي اسمها النودة كل ما يأثر على الفيشن إذا القلاص الفيشن يبقى كويس أقل من ما متوقع أقل من ما متوقع فوهذا عملنا م أنا نستعمل عشان بكي أفتحه وعايز ألبه معاي ليبلش بيجي original function تين، إذا ما قلتوا جربين، بقى ليبله original function تين هي تطلع بيجي. ليه نعمله توضير؟ ها عشان الطالب اللي ما فيش إيه؟ شومر. هو عمله original function تين صعب ما؟ بقى وين عملنا original function تين؟ لو رأيت original غيبي خالد خالد خالد. لو رأيت كاتس وريت ربع التامور خلاص قال له أنا خلاص أرى هذا مهم أو ينزل أقسام من الشبكين. الشبكين ما بطل نشوف. نشوف. طيب جماعة. على الشبكة، أقول له الشبكة، وأقول له نعمل له شغلات، نعمل عليه بعض الشيئات. نشوف. نشوف. فتابعنا. إذا هذا مهم أو أو أو أي، أو أي، يعني مهم مش أنت راح نعمله، هو في بعض الناس ضعيف، في بعض الناس ضعيف، ولا بيكذب ولا، أروح إيه؟ بيكذب. على المقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي في هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي بيجيب اي مقارنه هي مقارنه بيجيب اي هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي ده هي مقارنه هي مقارنه هي مقارنه هي هي مقارنه هي هي هي مقارنه هي هي هي هي خلاص، كامسة فيديو البروغنوزي تستعروا ذلك البروغنوزي بات كومبالك، مشيك هندين قولتهم إذا الجدول سهل أوضحك التجارة سهل إذن؟ نعم هاي بيه تقل الصفل ذكت ببعض نعم، نعم، نعم، تستعروا يا als je... Nee, dat kan het Dat kan B. Dat kan B, ja? Dat kan B, ja. Dat kan B, ja. Dat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 <mots to be function> يعني يعني ممتلئ ممكن ان يكون هناك سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب على سبب عملك سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سببب سببب أنا برجع على العين، على العين دواعي، فبام تحم. تدق. أرجع تدري يعني الجذع كله. الحشر العلاج، يعني لو ثرب هيلتصي الكلات، في لو ضاع اي دي تو سايكلايز انا وانا لما نوصل على عينتين الكبد تبقى في امبراميتك في العين. لو افتكر عينه ديتين الكبد ان هيتزودت الامبراميتك باور الدنيا طب وبعدين نعمل ايه في سنتي اوبشن في امبراميتك غير الكورتيزون ادي الكورتيزون الاول حتى ما العينه تيجي تكبر انا معينه تخف على طول بس انا اعمل ايه يقول لك لا برده استنى ست شهور في خلال الست شهور دول بدي تيست من مش يبقى العين واستدها 6 شهور كذبت لي بيديو وبعدين افتح العين بقى خلاص بعد 6 شهور ما يفورك اخوصي ليه الكهد عجبوك احلي يقولك وانت داخل تسوقك بالايرس بمنطقة بصرطة تعمل تعمل بايرانت للايرانت لو انت داخلت واخكيته الايرانت وانت داخل تعمل اي بقى؟ تعمل وانت داخل تعمل وانت داخل بشي اللي وانت داخل ترجع الايرانت بشهور تعمل ايه؟ نعمل العملية under umbrella او under يعني قبل العملية تجيله سيرولت أثناء العملية تجيله سيرولت بعد العملية تجيله سيرولت خايف من ايه؟ من الرجالة وقفت في ايريس يبقى لو الخملكية الكتب اكتب و ايريس نعاجه ايريس الاول معنين مستنى؟ يسشور معنين من العملية انضر انبريلا او سيرولت او الحاجة الثانية لو الكتب اكتبقى كتابه يتفيه مشكلة بالانجل في يعني فيه في ايه دلوقتي؟ رأي الأديم يقول لك إيه؟ بتعمل أرض والرهم في ديوس وتعمل كترة فهنا هستخدمنا فضيات كده خفيف بتعمل كترة بتعمل كترة هكتوب كترة كويس؟ أنا كده إيه لا يوجد كترة اللي إيه؟ المنزل يقول لكما نزيله شوية حلاجه وخلاص ماشي؟ رأي الأديم يقول لكما تخش أعمل على رأيك وبعد ثلاث شهور نخوش عمل عملية تانية اعمل عائلة ايه؟ كنت في زمان كانوا يعملوا كل عملية لوحدة يعملوا عملية البولوكومة الاول بعد ثلاث شهور يعملوا عملية كاترة اكثر خلاص؟ ولينا فيه تكة يا جماعة دلوقتي دي قال العيانة واضح انا نخوش نعمل عملية البولوكومة منين؟ من؟ الانجل المزدودة بقى بابل ايه؟ سيجي يا روح، فتك الكون، ما روحش هو فتح انجل جديدة مين يا عزي لانهم ال بلاقي... كده انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم اللي متحول تحتها انهم دي انهم بلب بلب يقولون جلوكوما يقولون طيب بنشوفها انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم خلاص؟ كمين عملنا العملية؟ بعد ثلاث شهور قررهم إلينا نعملية الكترة المفروض إن عملية الكترة أنا بخش من هنا برضه من المكان لو قلت لك من هنا برضه هتعمل إيه؟ فالتقار في العملية القديم هتبتعمل إيه؟ العملية معظم الثنين لو دي النوط كده إذا كنت من هنا بقى تأفتح هنا وخش هنا من هنا من إيه؟ غلط غلط برضه من هنا من النوط دوتها يبقى لما نيجي نعمل عمليه الكركت نخش ايه بقى نعمل لاتيرال انسجن او سمي تمبرال فيج ليه طب اخش في مكان الايه البلاكو بالجموعه ابريه هي ولا ايه تاني <تصفيق> انا هعمل عمليتين عملت عمليه بالجموعه هنا مش, مش بقولنا انا بقى اعمل ايه انا تخش من نفس المكان هظبط العمليه الاولانيه ما اخدش في حاجه 12 خش من اللاترال برضه قول لي مش ده انا عاوزه دي خش من اللتر عشان يقف حد مش عايز يظهر لحظه خلاص اوكي ده الراي القديم الراي جيت احسن عارفه ولك كل الاتنين دول عشان اول ولا ماتخش انت حزن خش ده كبس خططات او ماتخش هنا كبس في نفس الوقت انا عملت ايه بلجوم عملت عمليه كبس يعني كلش انا عملت بلجوم وعمل عمليه كبس الاتنين مع بعض في نفس العملية بنعمل عمليات ماك كومباينز كولوكوما اللي كتبته دكتور انت مش قلت لنا ونعمل عمليات مع بعضيها؟ بالعكس. دي يعني العين دي ونفتح العين دي لكن انت بفتح العين دي أعمل فيها ثلاثة أربعة عمليات أو عشرة هي كده كده مكبوح. ماذا ماذا؟ أو كده كده مكبوح ماذا؟ إذا كومباين، ما حصل؟ ليه ما؟ أقول مين اللي عم مين؟ الكذب تعم كولوكوما للكولوكوما اللي صح على <تصفيق> كترك الاول اما جتا طب افرض العكس عاملين اعربات موضوع كثرك ومرجوبه مع بعض افرض العكس ناخد مثال فاكر العيال ان الليند بتاعه بتتملى ميه اسمه ايه ده انتوا مين ده في يحصل طب هنا مين اللي عامل مين الانديورنت كثرك هو اللي عامل البرجوه هنعمل ايه نعمل بلغومة اوبريشن ومش يتعاد عطاق شور نعمل لفت الوبراتيشن الحال هنا مختلف تمام الوركة ما نشير من العادة فريئة الكافل والبيوم والبيوبل ايه خلاص يبقى نعمل لينز برموهن يعني نشيل الايه اللانت شو المرأة أكثر ارجن بلحفين نعمل هو البولوكومة اللي عاملها كتر؟ نستعط الانسيو مثل؟ اللي هو هايبر ساتيوت؟ هادي ميدي كالفريسس البولوكومة لما انسكس هتعمل ازاي؟ بشعمل او دي؟ لان القابل الانجل في البوردين شوية وهيكون افضل لانه يعني عاملية البولوكومة لانه يكون القابل الانجل في البوردين، ولا الحال الاول بتوع لكن لان انت طالع من ما يفسر لو فاكر ليه انا دي ايه ااا طيب يا جماعه هن... ممكن اللي عامل الثربطه ما يقعدش دلوقتي عادي جاي ده او اللي لو اللي عامل الكتر هاي ما لو ده عامل هاي ما لو الاي اس ترش بقى يعني الغده دي ترشيت جدا مش بنستحملها مش بنستعملها حاجه شدها صح يا جماعه يلا الاي هو ودي الزنيوز. الزنيوز ما ما فيه؟ ما في اللي قلنا ودي الزنيود الزنيود ده كان بيستلج بيقول ان الزنيود اللي عنده هاي بايروبيا عامله كومبليكيشنات اعمل اي عمليه اعمل العمليه في وقت انت عايش. بس الموضوع اللي هو العمليه بليز ما يعني انت وترجيه اللي انت ايه مش انت كل مره لو انت لقيت اللي انت قولتها مره واحده الزنيولز ماسكه الريتنه وبتديني حاجه قوي قوي قوي قوي ممكن يحصل قعد دي يا ريت انا ما عملتش وانته بطبط خلاص انا هعمل عمليه بالهاي مايوبيا ما تعملش شد على الشبكية لان الشبكية اوريدي ضعيفه في العينين دول يعني العينين دول شبكيهاتهم ضعيفه ومش بتستحمل الشد عايز اعمل العمليه ما بتعملش شد على الشبكية تعمل ايه مش ايه نعمل بتيجي تتركب كاتاراكت استرجاع من كابسول يعني ايه خش كده افتح الكبسول او افتح الكبسول خش اوردر الكبسوله اللي جوه يبقى لي كبسول فاضي. ادى اجوا الكبسوله الفاضيه دي على تفصيل انا عملت العمليه من غير اي تراكس على الايه على دين. يبقى لما يكون العيان عنده ورم مايوبيا او الركيه ضعيفه هنعمل العمليه اللي هاز نوع تراكسر اون ذا ريتنا ايه يا مين طب العين اللي جاي بقى يلا واحد عنده Ritmine and Destachment فكرييني Ritmine and ازاي بيعمل كاتك؟ كم بيجري الكاتك؟ نقولنا الستاتك في ريتم عن ايه؟ لا ايوك عالب ايه؟ عالعين طبع عين الغير انت جبت بلضع تكتب وغير ايه؟ ايه؟ ازاي؟ العين اول لا يجيلي Ritmine and Destachment كيب Ritmine and Destachment لحد ما عامل كم بيجري كاتك كونه انا يعمل ايه الكمبليت كامبرك يا جماعه بناخد لنا مثلا مثلا طفو ها تكون الريتنا المنفصلة دي ماشي في سبعه ايام كمبليت بقى خلاص عاد لها رجعة لما يكون عندك الريتنا اللي بتكشف اول يوم حتى بعدك حتى اليوم يعني بالكتير اول قدامك اسبوع وترجع الريتنا بكده ف من كده الريتنا دي خلاص خالص يبقى الريتنا اللي دوم في مجرى الكمبليت دي منفصلة من زمان قوي تعمل أطلع عنديوكو بعد شوية طيب لو العيان يا جماعة 1 يعني العين الثانية دي متشالة مش موجول وعندوكو بيستات شو بيستعمل كومباليكيت السبب قوله انت خلاص هود دي جانت عانيت بقى خلاص شامل ايه يا خلاص لو العيان 1 أي بيشن ثلاثي ويدي لو فرصة لما عندوك العين دي مش خلاص قوله هود ايه الفرصة دي العين الليه وبعدين نحن خلش نعمل اكسب نوريش الأفضل في يلكز ليه اي حته في فكرتها دي تسليم لو ريت الحته دي تاليمه عراك يعني ده فكرتها دي والحته دي تفضل كده يشوف بس لما ما بتحبش ان ممكن احسن ما ايه احسن ما ميه؟ يتعمل واقول لك طب دي ما انا الفتره واحده اللي ما كنت اعملها هيشوف كده ان موجب ودي كام على كام مثلا 6 على 6 اكيد الناس موجوده فاهمين يا جماعه يبقى لما يبقى العيان وان ايد ازاي ندي له فرصه نديله للكاتره نعمل اكتب له إستكشار وين؟ خلاص عمدت إستكشارك حتى تبني مركبة ماشا جمعان؟ يبقى نديره فورسة له هو إيه؟ وان ايه إيه؟ طيب لو سابت كثر سكر أو ديدان أو ما فيه؟ ستريتمت إذا تريت من دوقت لأيه؟ ستريتمت إذا تريت من دوقت لأيه؟ خط؟ دي ورقة دي ورقة؟ دي ورقة فيه؟ دي ورقة كل الأشياء تتكشين من دوقت؟ دي That's not